وتفاقر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وبرضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقون إلى مرفرة من ربكم وجنة العربها كعرض السماء والأرض أعجت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن ندرأها إن ذلك على الله يسِير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحج كل مختال فقور الذين يبقلون ويأمرون الناس بالجسل ومن يتول فإن الله